وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّذَلُولٌ مِّن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّ كلا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء اذا ولوا مدبرين وما انتبه هادي العمى عن ضلالتهم إِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ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 تَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيهَا ذَكْرًا مِن كُلِّ مَثَل وَلَئِنْ جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ